لتصغير داع بها بأن يكون اسما فلا يصغر الفعل ولا الحرف أو شتيك تصغيري أكي أبيت شي بيت اسم بيت فعل حرف تصغير ناكلين فلا يصغر الفعل ولا الحرف <تصغير> وشذ قوله يا ما أميل حزلان شدن لنا منها أوليائي بين الضال والسلمي بين الضال والسمري على الرواية براء السمر باسين جباش الميمكيم المضمون للرواية كده لبوم شعر أبيني سأشاهدة شاهدك أميلحة اميلح فعل فعل تعجب تصغير كلاه شو ذا كل شيء قوي نبت فعل تصغير بك يا ما أميلحة يا ك نداء حرف نداء من محذوفا تمنيت <تصفيق> ليتني كنت يا ليتني يا ليتني عندك علماء عظام مثلا و من يعني يا فلان يا هذا ليتني منادك محذوفا ليتني يا جمله استره جمله ايش عليه يعني لو ان يا شو سر ليتا أو كتا مناداني بوتيه بتنبيه ليره ندرسها يا يا ما أميلي يعني يا صاحبي يا فلان مثلاً كشيء قصلي قال ما اميلح غزلانا غزلانن شدن لنا شدن لنا يعني ما كما أي استفهامية عجبية جملة تعجبها او أوي يا أخوي ما أملى غزلانا غزلانن شدن لنا يعني كأن جوانا ما أملحه طبعا ما يتعجب لي وميلي حتى صغير كلاوة ما أملحه يعني تشنجوانا غزلانا كلمين غزلان جمعة جمع غزالة يعني اسك يعني بشك اسك ولد الضبي يعني شدنا بشين دال نونه مشدد شدنا شدنا فعله شدنا الظبي عفوا شدنا الظبي بمعنى قوي واستغنى عن أمه يا ما أميلي حغزلانا شدنا لنا منها أوليائه هؤلاء مصغري هؤلاء شذوذًا. شو كنابي أسماء إشاري شو فكرة تصغير فكرة؟ أجد كلام بين أسماء إشارات شو كمبنية؟ أسماء إشارا أسماء موصولة أو أنا تصغير كلامه وشذوذه. يسها هؤلاء مصغري هؤلاء شذوذًا. بين الظال والسلم مد جوار للدار نوعان من الشجر الظال والسلم نوعان من الشجر بس اسكي هيي اكاونت شان اسكي جوانا كالدعيك براوتا والن يودو دارو يعني لا دارك أهلا بخوي أخواء وأجيو مدحي آسكا كأكاد يا ما أميلي حغزلان انشدن لنا من هؤولياء بين الضالي والسلم وطمعنا في رواية السمور السمورا سمورا يعني الشجر والسموري فقالا جاتي السلمة شون كا هندق للشراح اي شوف شعرك قصيدك اعم قصيدك رائية أم قصيده رائية يعني لامني لامينيه بين الضالي والسموري السلام عليكم كيف حالكم عليكم السلام شرطيكم هوايه كاسم بيت تصغير وفعل نبي وحرف يش نبي شرط الدوم وان لا يكون متوغلا في شبه الحرف يعني او كلمه التي نشات لا حرف نشه كلمه يزور متوغل توغل او كزور تشترك تشدنا وش تكوا وش تك يعني داخلا متوغلا يعني داخلا يعني اسم ضمائر ومبهمات يعني الضمير لقل أسماءي مبهم اسمي إشارو اسمي وصول وأنا يعني من الأسماء المتواجدة في شبه الحرف يمكن لحرفه تن هل بل, بل أو شيء مبني هل بل أو مبني يمكن لحرفه تن فلا تصغروا المضمرات ضمير تصغير ناقله ولا المبهمات يعني الأسماء المهمة كل كسم الإشارة واسم الموصول ولا من سسك ولا من وكيف ونحوهما سمن أسماء استفهام كيف نحوهما أمانا تصغير نادر وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذ كما سأتي وكل دوري بدل لعفتره صدف هنجاونه أو تصغير تصغير مثلا ذياني تياني تصغير متمكن بيت يعني معربي مبني نبي ولم أسمعنا نبي كمتوغل في في شبه الحر سيم أن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها فلا يصغر نحو كميت والشعيب يعني أويك تصغيرك بيت تصغير, بي تصغير نكره يا أخوي ين الصورة لسه الصورة تصغير نبي جالك تصغير ناكتو <تصفيق> كويت كوميت يعني جورك الا أسب جورك الا أسب الكويت قوي كوم ما كان لونه بين الأسود والأحمر بين الأسود والأحمر يعني قوي تايت القوي كابونا ولكن يجب ان يكون هناك من يكون شي من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك يعني يكون هناك من توخ والله من يكون هناك من من ما من لونه بين من يكون الشعب من شعيب هناك من يكون هناك هل شعيب أغلب تصغيري جاليك تصغيرناك لأتواه من كالصورة كالصورة تصغيره يعني لان تصغيره سورة تصغيره إذا خوي أغلب شعب تصغيره بيت شعيب أغلب نائوي شخصي كالنها شعيب أو كاته يتر أما جاليك تصغيرناك لأتواه لأنه على صيغته يعني على صيغة التصغير ولا نحو مهيمن أمانة مهيمن ومسيطر هاتشان هاتشان تصغير نين بلام لأنهما على صيغة تشبهه بوشي أمانة تصغير نين سبكم شعيب تصغير بلام مهيمن ومسيطر لبرو اسمه فاعل هدوشان تصغير نيم تصغير إصطلاحين بلام شوازكين وكشوازتي وياك وتصغير لأنهما على صيغة صيغة تشبه يعني تشبه التصغير. كابو شرط السيم أبيت يبت خالي بد للصيغة تصغير والشبهية تصغير شرط وأن يكون قابلا للتصغير من أي وجهيته التصغير كأنه يتصغير كأبي تصغير هالبقرة فلا تصغر الأسماء المعظمى كأسماء كأسماء الله تعالى وأنبيائه وملائكته يعني او ناوانيك تصغيريك ابيت تصغيرها البقران اسمك خوي معظمة نابي تصغير بقران اوكو خوي تعالى نابي بيغنبر نابي بيغنبران ونابي ملائكة بوشي لأنها بأصل وضعها تدل على تعظيم المسمى بها تداد ناو بتعظيم سبونة الرحمن بو التعظيم كريم رحيم يعني كلك تبغو يعني هموم معناي أو جنب دت هو تصغير يكي تحخيره بيه تحخير يكي يا كلامي بون من عظيم سكليمي عظيم هل دنا و من حيث الدلالة بوش تشي مزن طبيعي عظيم تصغير كنادي جسيم يعني صاحب الجسم الكبير بوش تجسيمة يا مسألة يقلي جسيمة لا بيت تصغير بكلام ولا جمع الكثرة أو زان جمع كثرة تصغيرنا ولا كل وبعض كل بروي كل تدل على الشمول توناتهني كل تصغير كي بعض الشهر خوي لسوي دليل لست التحقير كما لا تصغير كي ولا أسماء الشهور و والأسبوع على رأي سبوي يعني لسر رئيس بويه نتوني نابي مانجا كانو نابي حفتا كان ونابي حتى كان شيب تصغير كي بلعم على رئيس بويه كابون مسألة كمسألة يعني يعني اختلف اختلف في تصغير الاسماء يعني علماء خلاف هي كاي ما من كانوا يعني حفته ايه تصغير كذا فمنعه سيبويه سيبويه على النكره بوشي نكرت وعلته منعه انها لم توضع لمقادير زمنيه معينه إن داند لا أبو فتريشي تايبت كاتيكي تايبت وإنما وضعت علامات لأوقات لا يراد بها مقدار محدد يعني بو كاتبرك لكات داند لا وبلن ديارينك لا بخلاف اليوم يوم ساعة شهر سيوم دياره لشنبشنا ساعة دياره شنيكا مثلا شهر دياره شن رجع أما أنا تصغير أكريا فإنها تصغر فيقال سيوم تصغيرك يويم يعني رجعك يكلت يويم ساعة, ساعة سوية سوية وشهير شهر شهير لأنها متمكنة في الزمان حيث دلت على مقدار من الزمن محدد وأجاز الكوفيون الكوفي والمازني والجرمي والمبرد تصغيرها أما كوفي كان ألاندروسا أسماء الشهور تعنيت لأنها أعلام ولاماتها للتعريف فإذا زالت صارت نشرات فيقالوا مثلا سبت سبيت أحد أحاد سبلي السبت نكرة بذة السبت يعني الشماعك أحد الأحد أحد يعني يخش ماع ليخش مكان يخش ماع ليخش مكان فيقال سبيت وأحاد وفي محرم محرم وفي رجب رجيب وهكذا بقية الشهور كابوما جيغي خلاف علماء السيبوهي على ناكرد يعني أسماء الشهور والأسبوع ناكرد باشن دي تسر أوز ناني كا بو تزغير دانراون عزيز داني او هنا بكيته او درقاو هنا باتو وأبنيته ثلاثة فعيل وفعيل وفعيل كفليس ودريه من ودنينير فعيل بو فعيل بو ربعية فعي بو فعيل بو فعيل وفعيل وفعيل فليس فليس فلس فليس درهم فلس ثلاثية فلام سين فلس فليس من تصغير شبشي اكله طمي اول فتحي ثاني يائك كيائي تصغير فلس فليس اي درهم درهم تشوارا كاتك درهم اتفيدا اي بيك قاعدة كيبا السرابيانا دوريهم دينار دينار بلام دينار لبر اوي اصلاكي دينار دينار دينار سيركا كاتك تصغيري كي اصلاكا اقرتوا دوننا دوني نير مكا اخوي اصلا دينار لازماني عربية دينار بس قرصة قوة دينار لا بين دني, دني وضع هذه الامثله الخليل خليل أمي أمي وقال عليها بنيت معامله, معاملة الناس خلق دينار درهم جاية الآيبو معاملية رجانية نهر وآيبو تصغيري شهر سيم وزنية سيمي تالي هنا وكما عمالي خلص الأمائر وقال عليها بنيت معاملة الناس فعي فعيل وفعيل, وفعيل وفعيعي لما تز أوزاني تصغيرة والوزن بها إصطلاح خاص بهذا الباب يعني وزن كذني كلمات بمس يانا إصلاحكِ تايبة بوت بو تقريبا بو تقريبا لميش انسانا أو أجنم لسر مز لسر وزني فأعين اللام فأعين اللامي صرفي كنيه وليس على الميزان الصرفي ألا ترى نح أن نحو أحيمر سأحيمر أول سر وزني تجيب أحيمر سال وزني أفعل نعم بهامزمة بس ما وكان لوزنا خير من لا لا كذا كان يعني فاء عين ولا ما كان لجاتي حرف أصل كان وما بقي كشيء تعبيل وشيء أدت بحرف حروف سألت مونيها وحيمر لسال وزني أفعله وبايا يسمو كيرم سال وزني كي بايا مفعل سف السوفي... وسافيرج لسال وزني ضف عيللة فعيل وزنها الصرفي أفاعل ومفعيل وفعيل وأما التصغير فهو فعيل في الجميع أحيمر لسوزني شيء لعلمي عفوا لبابي تصغير فعيل كابو لبابي تصغير أمس وزنه إصطلاح كتابة جوان نادي تحروفي أصل وحروف زيادة سيسورك أك سورك هاد شيء بويخيد سر وزني يا فو عيل يا فو عيل يا فو عيل جوازي لنان حروف زيادة حروف أصلناك والأصل في تلك الأبنية فو عيل أصل أويا تونك أملة وزني كدان لا أبو الثلاثة لا ثلاثي شكمت وهو خاص بالثلاثي ولا بد من ضم الأول ولو تقديرا. بقول ما كلمي كنت هي هل خيبة ضم ذسيك. سو كفلك فلك. فلك. أقول تصغيرك كيا علي شيء. فليك فليك. باش الفليك أو ضميف فليك ضمي تصغير يا ضم يا ضم فلك لا أصلها الخيبة ضميا. الضمي التصغير يسبون من رشدون رشيدون رشدون رشيد يعني هالكلمة كتبية فتح بيت كسر بيت ضم بيت للتصغير اولا كيبك الضم دول كيبك كيبكى سيم كحرف يبيع يعني عيسى فلك باخوي الضم بيت كتة التصغير للتصغيرة الضمكة هي أصلي كلمة غنيكة فلكة هي تصغيرا كذا ما بس شيء ولا بد من ضم الأول ولو تقديرا يعني ما بس شيء ولو تقديرا ولو خيش شي بيت خي ضمة به تقدر ضمة في الذهن بالتصغير غيرها في المكبري حق بو ضموني كلام مكبرك يا أخوي أبوك فلك وفتح ثانيه دوام حرف شيء أغي فتح عكي وجدت ياء ثالثة ساكنة يعني ياء في تعز أهنيت كياء ت صغيرة اجتلاب ويا ياء ثالثة ساكن. كيائي أو ساكنة كياء ت تسمى ياء التصغير أوح لناوكل مكاني سوق فلك خلي فليك ياء أكت كحرف سايمة ياء كساكنة ياء ت ويقتصر في الثلاثي على تلك الاعمال الثلاث: كابو تصغير سيئش حرفيا كم ضمبك حرفي دوم فتح بك يا اي كتاظه بيننا ساكن بين السيئشه تصغيري في هذا الرساله غيري غير اما اقشتكي ترويده أو او ديالكي تصغير فليس في نحو لغيزاء لللغز يعني بمعنى اللغز لللغز يعني لكلمة اللغز وزميل للجبان تصغيرا أمان تصغيرني ليس لغيزاء وزميل تصغيرا أمد كلمات لغيزاء بمعنى اللغز زميلش بمعنى الجبان تصغيرني؟ نيه جي لغئي لغئي زمشدده خلاص ها أتصغيرني. أتصغيرني. أما هنا بو أقل لغزاب ويا لغزاب هو ممكن تصغيره بس لغ غيزا لام غين غين ترى حرف السيم أبي أبو ياب ويا زميلا زميل تصغيرني تصغيرني أبو شيء شكل حرف السيم ميم حرف السيم أنا أبي للجبان يعني بمعنى الجبان لسكون ثانيهما وكون الياء ليست ثالثة يما قالين أبي حرف كي بيت مفتوح ب. بي. سلوغ غيزة تبري مشددة حرف دوم ساكنة سيم جانيه نية كاو تصغير نية وين كان المصغر متجاوزا الثلاثة بله ها زميل ه اللي الزميل أقعد كين؟ هي على زميل على حاله. زميل شيء. مشكلين يا زميل فعيل أبيت زميل زميل بو قاعدة قد انا ضم الأول وفتح الثاني وياء ساكنة للتصغير وياء في الأصل إدغام بي أه، أو كصديق، صديق، واضح؟ وإن كان المصغر متجاوزا الثلاثة، احتاج إلى زيادة عمل رابع. أقول كلمة الثلاثي فيه أو كاتا إيشي وهو كسر ما بعد ياء التصغير وهو بناء فعي عل كجوعي فر كجوعي فر جع فر يا كم ضم كده هم فتح بكسيه مساكن ما بعد الليا كر كسر بس حرفك خيب بكر كسر شيء بس ف ف بكفي جعيفي جعيفر جوعي فر بيت تصغيري رباعي ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر أقر لدوي لدوي كسرك لدوي حرفي تشوارم لدوي أوي كسر أقر حرفي لين ذهبو حرفي لين ألف ووا ويا فان فإن كان ياءا حرفي لينك ياب بقيق باقی علیوک خوی منی تود چون که تو اگه کرد پیشی کسری خویشی یابه خیدینه مجازه یعنی مناسبه سوال قن دیل علی قنای دی خویشی یا قنای دی مشکلی کنی اگر واو الیفیش به هر جوره بهت چی هیچ تی چون ما قبلیشی مکسوره بس اگر خوی یابه هیچ مشکلی کنی قنای دی فتقول فيه قني قنيديل أما لا برأوهم ما بعد المكسور حروف لينة وياش أي أجر حروف لين بيا نبو أجر ألف بيان ووبي ما بعد المكسور بتياء وإلا قل بقى لها كم مصيبه يسمى صباح مص باء حرف لين ألف مصيبي ب كسر ألف إشتيا هي مصباحها حرفي لينا ذا بره كسرابي شيء مصيبة عصفور عصي في الجوا عصي فيت يعني حرف لينا كواه كبيتو يا لبره ما قبل شيء مكسور بيوتي ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر تفصيلته فإن كان يا بقية أو الناقورة وإلا قريان أبو قلب إليها يعني إلى الياء مصي كمصيبيح وعصيفير في مصباح عصفر وهو بناء فعيل سب بناء فعيل إيش ما ندسكت ضم الأول فتح الثاني ياء ساكنا كسر ما بعد الياء أرجع الياء اللي دوهات أمينه أجر حرف لينها ت ويتوصل إلى هذين البنائين بما توصل به إلى بناء فعاليلا وفعاليلا في التكثير من الحذف وجوبا أو تخييرا بوقي اشتنبا أمد وزنا يعني فعيل فعيعين هارشيك بيته بيشمان لحذف جاب حذف وجوبا به يا بحذف تخيرا بي همان حكمي تون لا اوزاني جمعي تكسير خوين ماان لا جموعي كثرة جموعي كثرة بون من السفرجال هاته بيش طمان اقل جمعي كين كمان اكد وطمان لبروي السفرجال خماسية اقل جمعي كين ابي حذف كي كين والله لجاتي والله سفرجال عفوا سفرجال ابي بلين شي سفارج شيء من حذف لا مكن خماسي كمان حذف حذف يا تاخيرا وجوبا وجوبا تكسير. لجمعي كثرة. لا عندي اشوين اتمان اثوانين حذفكين حذفكين حذفكين تكسير كاني أخير او بو حذف ب بوأوي كلمات في هذا تصعيدي همان أحكام جمع تكسير بابلير بزاني سفرجل تصعيدك توي شيء كي سفرجل لبرو خماس ينكره أبي جاريوك وجمع تكسير سفرجل لامك حذفك هم جاليس سفيرك همان أحكام كان يتوالى كي بويا الله ويتوصلوا إلى هذين البنائين عمد وزنا فعيل فعيل عفوا فعيل لقى الفعيل هذو نك فعيلو فعيل فعيل لقى الفعيل امدوانا الى هذه البنائين بما توصله بويك واجش تين بي لفاعل لفاعل كي ما نكد لتكثير جمع تكثير جمع كثري تكسير من الحذف وجوبا أو تغيير فتقول في سفر جل وفرز ومستخرج وألندت ويلندت وحيزبون لم كلمان لك هاتك جمع ما نكد كي ما نكد ليش بيكا بس سفيرج سفيرج وفريزد وفريزق هذا كدرسته هذا كدرسته فريزق سبوه سفرزق فرزق جمع ماهن كده اتون جمع ماهن كده فرازد وفرازق لابر تواني قافك حزفك تواني دالك حزف لتصغيرك شواهات تواني بللي فريزد تواني بللي فريزق بوشا مستخرج شون جمع ما عندنا خارج. مم من أخر سينو تاعك ما عندنا حذفه كده. سينو تاعك حذفه كده؟ لأن مخيرج. يا تخيرج. شون اللي سخارج تخارج. هل مكان تكسير بفعالل فاعالل فعاليل لتصغيرك شاد مخيرش و... وليد ويليت olid ويليت واو زم غلطي شدوه يا ا على ا فتحي شنو ادفنش الدكانيه على الجري المهم بكنا أليد يليد اه أليد يليد وأليد يليد هسه اخوي عليد الى اتشيا ام الندى الندى بو ألندد يا يا كلمه الف كان حذف كلا و حزيبين بو حزبون احكام مكاني ما خد لا وفي سرندا وعلندا سرندا وعلندا يسأت وين نك حزفكين وانين ياك حزفك علندات وين نك حزفكين وانين ياك ألفك حزفكين شن ل ل كد مع أمانك أمان, كده أمان كده دي السرادي على دي يا سرند على ند ها جاريج أمام تاني بحذف ألف جاريج بإثبات ألف ليشرواها توا تاني بقولي سوري ند علي ند نونك كبير لي ألف حذف كي أتقولي نونا حذف كي بقولي سوري دن وعلي دن سوريدي سوري عليدي أربع علي مع إعلالهما إعلال قاض يعني أجاوت السوريدي بكو قاضي مثلا تاني هاي حذف كي التنوين دابني بين وتتم مع إعلاله ما إعلال قاضي يعني حكم حذف ياءك وكوخيتي، وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف يجوز هنا أيضا. شون لا سفارج سفارج كتذ سفر جلا لابر اوي سفرجل لامكي حذف بو كاتي كل مان السفاريج لابر تعويض امان بلين سفاريج يائك بيني نوزيادة تعويضا بو حذف للتصغيريش اجر سفرجل بكيت السفاريج بكسر اتواني يائي تعويضك بياني تولي سفاريج سفاريج همان احكاميش يا جمعي تكسيرا وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف يجوز هنا أيضا فتقول سفيرج وسفيريج كما قلت في التكسير سفارج وسفاريج ولا يمكن زيادتها يعني زيادة الياء في تكسير وتصغير نحو إحرنجام هالكلمة كثيرة يوجد إحرنجام ناتواني مصدر احرى الجماع ناتو ان يشبك زيادك يا لبيشكو وزياد لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الالف في المفرد لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الالف في المفرد دبره اخوي احرى جام احرى الجام اقل تصغيري كي ابيت حري جيم فتح راي جيم هذا هم همزة لعادي شو كزيادة نونكش لعادي حرين جام إحرن جام همزة زيادة نونش زيادة أبيت حو راي قاعديته صغيرة ضم فتح يا حو راي جيم مكسور حو ألف جبتها ويا حوريجيم عبنا شبوء أوه يي ياعي كزيادة بخير بياشكو لا واني نعم شن كأخي ياعي كتياعي يا. كمنقلب لا ألفك حوريجيم ناتواني ياعي كتجبيني يا زيادة حوريجيم ناتواني بويا الله ولا يمكن زيادتها في تكسير والتصغير في التكسير تكسير والتصغير نحو احرنجام مصدر احرنجم لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد اس احرنجام لفظه مفرد هل قل الالف كي تيا هل الالف كي تيا احرنجام جمع كائنات وني يعني زياد كي جمع تكسير يعني تعويضا ولا تصغير شنات وني ليش كائنات وني وما جاء في بابي التصغير او بانكاكا بخروبه او بانكاكا بخروبه ولا هو عالد بشه او يخواني خواني جاءت سيته ده كمان فتن ماسي اول بس شيء سيده ان شاء الله دي بس شيق فكده انا ادخل وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذ عملي رشتي اعتراضي من بيدى الا على هر شيء لغير أو مثاله في في التكسير جمعهم مكانا على أمكن سما وزني أم مكان السر وزني أمكن شاذة كاتي أم خي سأوزني شيء. سأجيب جمعي تاكسي. ركِي خذ جمعي قلة. سأوزني أفعل. أفعل هذا. جمعي شيء قلة. هلا خالي دوم لجمعي قلة الله وشذ أفعل في مكان. تم كجيله او ابو اسمي في رباعي مؤنث وذراع يمين انا بلام اي مكان مذكره كانوا بناب مكان بامكن جمعك قال كلاشاد عموما مثاله في التكسير جمعوهم مكانا مكان مذكر نبي بامكن بكي والرهط وكراع على اراهط واكارع نبي ب أمانا جمع بكري رهط كراء نابب أمانا جمع بكري وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث قياس يمتيا قياس وائما كان بأمكين جمع بكري ورهط بأرهوط بأفعول يعني بفعول أو رهوط أكارع جمع كراء شاذ أبيع كراه باتل كياسك باباطل جمع لسوز جمع باطل لشاب و بوم ذكريشنيا كابو باتل بواتل حديث لسوز دفاع لسوز باطل لسوز حديث لسوز دفاع لسوز دفاع لسوز جمع لسوز دفاع لسوز ليرين منيش بوت وتي تصغير لباب تكسير او قياسات كانتي غيري اوانات بيني هر جوره وزني كلا... كديت او نشاذ بوي تثبيتك تصغير او صيانه فعيل فعيلن فععيد فعيل فعيل. بوشي شاذ ومثاله في التصغير تصغيره مغرب سم مغرب وعشاء عشاء اغتصبرك سيركي لالغيات و مغيربان مغيربان سم مستوي سوازنكني و شاذ و عشيان عشيان و انسان و على عنيسيان ول لؤيلية لؤيلية لي... لييليا... سيكا امانة سروزني تصغير شاتورما ورجلا على رويج سرجل رويج الواو كان هناوى زيادن قدوه لسروزني هي سقياسني وصبيا صبيا وغلنا وبنون امسك كلمه على اصيبيا قصيبيا واغيلما وكل حد لحاشاك حديثي انا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هلاك امتي على يدي اغيلمه سفها من قريش البخاري يعني اغيلم مش هذا لرؤية قياسه والشاذ لا استعماله عتو عربي ولا حديث شذا وتعتو على أصيبي وأغيلمة وأبينون سبنون تصغير كلاوب أبينون ببيع قياس يعني وش تيجي سمعي وعشية عشية على عشاشيه عشاشيه تصغير كلاوا بل نسر قياسك انك والقياس اقر بما ان الكلمات هاني باس مانكت لسر قياس تصغير مغرب مغرب مغرب مغيرب مغرب مغرب مغرب مغرب هو وانسان وإنسان عليه أنيسين أني سين. انسان إنسان ضم الأول والفتح هو فتح الثاني ويا التصغير وكسر ما بعد الياء وقلب الألف كتبة أنيسين إنسان أنيسين بيش مش مشكلة يك تانية لو يي له لو يي له بوشوا ورجيل رجل رجيل لسرطان عسكري خوي والصبية صبية خوي الصبية صب يا ضم الأول فتح الثاني ويا أزخوش ياي كتير لجلاه إدغامية كذا صبية وغليمة غلمان غليمة عفوا غلمة غلمة غليمة وبنون بنون بنيون بنيون بنون ببنيون جمعك لي تصغيرك لي وهرواها عشية عشية أما قياسكيتي وقيل إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهم. هيا لعلماء وديتي أم لفظانة؟ يعني هنلاون قياسا كاين إهمال كلا. إن هذا الفاض مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهم عن تكسير وتصغير مستمر. يعني لجأتي أوي. لدرجة أو المغرب بلغ مغرب مغرب قياسكِ إه ملك دوا عربياتوا قياسكِ إه ام الفضان عرب خويهات و بان قست تياسكني اهمال كلو شاد كان و ان استعمالي كدواء و فينا قلت الشاد باشا ام قولا قولي السيويه قول الجمهور جم معناته الشيء و انه مستغنوا ب لفظ مهمل وتصغيره عن جمع لفظ مستعمل تصغيري كابو أم ألفاظنا فهي عندهم مجموع ومصغرات لألفاظ مهملة يعني أمان لجاتي لجاتي أصلك أماني هنا أو. كابو يسدو قولك قولي يكام أمانك قياس يانهية وشاذيش يانهية قولي دوم قول السبأ قول قولي جمورة، نعم. أمانة شاذ، بيان أقول شاذ، بيان نا شاذ. يعني نالين خلافة خلافة المهم قياسنا معنا، قياس كان الاوانب مبتسمين كانت كذا نقدر استغفر هل شو نبي بشو يا جماعه بش ان شاء الله